واذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ واذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يومين فلا اسمعني ومن تاخرت لا اسمعني لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يعجبك في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو وَإِذَا تَوَلَّى سَاعَثِ الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَإِذَا تَوَلَّى سَاعَثِ الْأَرْضِ يُفْسِدُ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ نَضَرَةِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ نَضَرَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ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 إِنَّهُ لَكُم مَّعَادٌ مُّبِينٌ إِنَّهُ لَكُم مَّعَادٌ مُّبِينٌ فَإِذَا انزَلَ الْفُلْكُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم فإن يَ غرونَ إِللا أَنْ يأثَهُم اللههُ فيِي غُلََل مَِ الغَمامِ والمَل إكَةُ وَقُضَ الله في غُلَلٍ بَِ الغَذَامِ والمَر إِكَة وَكضِيَ وإلى الله ترجع الأمور الله تُرد